وَإِذَا مَسَّنَّ تَبُرُون دَعَوْرََّهُم مُنِيبينَ إلَيْهِثَُّ إذَا وَإذَا مَتَََّا تَظُرُون دَعَوََّّهُ ن بِينَلََيدثُم إِذَا ثَُّ إذَا أَذَ اَحمَتَا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ كُنْتَ إِذَا آتَيْتَهُ مِنْهُ أَحمَتَا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَبْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ عن حذب بما عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا ينسبون يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها واذا اذقنا الناس رحمه تَرَى فِيهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنُطُونَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنُطُونَ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 وفي ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَأَغْضَبَ اللَّهُ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَأَغْضَبَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هم المفلحون وَمَا آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من ربا ليرضوا في وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم هلَلهن شكَائكُم مَ يفعَالوا مِن ذَلكُم مِن, من, ذلك من شَيك هلَهِن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الناس ظهر الفساد في البذل والبحر لما كتبت هيد الساك ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون